الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله محمد وآله المهتدين بهداه دينارن بيسداني بروز خوشويسي كنالي اسماني پيام خوش حالم كه الدعاء القي بابتي تسكين نفس بلي ذاتان شاد بمو كدياره لم القيش دا جماريك حكمت لا حكمته كان يعطى لا اسكندريه بو اعوى ما نعدكم و اوي بيويسكا كورت الشرحي جي كمي لسركم اه لحكمتي بسدود من وجد ثمرة عمله عاجلا فهو دليل وجود القبول عاجلا هركس ايك برهمي كردوكي اه ببهلا ببيني واتا لدوني عدا ببيني او النشاني او يكذا لدو عجدا او كردوالي قبولة لریدا فرمايشت چې پیغمبر علی صلواۃ و سلام روح دې چې له پیغمبر خو پرسی چې چګلې ما کردوی باز دکاد وای خلک ستایشی د کنو ماته د کنو په هوا دلین پیغمبر علی صلواۃ و سلام فرمای تلک عاجر بشر المؤمن او د خوشی په پله انسان ایماندار او ته ما د مو کردو کې بوخوا کردو ځګر خلک مصومانش بیان خوشو ستایشی د اوش و کبالت بخشششی که خواه هر لحظه دنیا داده ایداتی پس پاداششی دو روز که بیگو من او کرده و کی با خواه کردو، بلامعده لحظه دنیا از خالق پیان خوش بیله سر وسط ایشیب کن، مدام لاسل دار کرده و کی با خواه کرده، و مبستی سرند راچشانی خالق نو بیزیانی پی نگه. بیستو سه. دلیل ما قارنه عمل و ایلافه امینی. امید، امید همون با رحمتی خواه و با پاداشی خواه. اوی که کرده ولی قطعا خواستن. ومنيه اواك انسان خوذه بخواذه بي, بي بلام حول نده بلام رجاء ويكا كرويله الله بي بيقول خواذه فرمى ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمه الله اواني ايمان يعني هنا و اواني كوش ده كانوا جهاد ده كان الريخوا ده وانا باميدي بزاي خواذ 24 مطلب العارفين من الله تعالى الصدق في العبودية والقيام بالحقوق الربودية اويك خوانا سغوركان لبرورجاني دعاده كان لخوي برو برضي شاور إذا كان أوهيك براستي بندأتي وخبركن وبما فكاني ببردجاريتي ما فكاني ببردجاريتي جي بزيركن وهذا هر أول لخوي بردجارد هذا كان كلامتي عند بنداي بعشو راسو ساق بستو بين جم الله العارفون إذا بسطوا أخوف منهم إذا قبضوا ولا يقف على حدود البسط إلا قليل البسط تاخذ النفس منه حظها بوجود الفرح والقبض لا حظ لنفس فيه عارف كان لا عارف واتى اواني نفسي عن تسكيب وا اواني كدوستي خوان زو مزيك النخوه اواني كاتك حالتي بسط وا تد الخوشي عن بوديتا بيش حالتي قبل البسط طوندو زراوي اهلي تسكيا كاتك ظل الفرحي ود الخوشان بوديتا بيش ترسیان زیاتر لوی که حالاتی دل تنجیان بو بیت پیش چون که کم یک نبی سن ل حالاتی دل خوشیده سنورکان ناپارسنده اند بزنن لبرشی لبر او کنه نفس بشی ل فراوان بون ول حالاتی دل خوشیده بلان هیچ بشینی ل حالاتی تنجیو ویک هنانه ودا بیسوششم دل ربما اعطاک فمنعک و ربما مانعک متى فتح لك باب الفهم في المنع عاد المنع عين العطائي جاري أخواش دا تكلد ذاته بلام دبيته اشتيك وك شتئك اللي أبست يعني شتئك ور بقري التو وجالي بلام دبيته هو دبيت هوي كا شتئش باش ترد ذاته هركاتيك خوا درجاي تيجي لیوکه جاری وشتیک نه داتې تیګ دی بون داتې او کاتن پی نه دان کښت د بیتو په پی دان حقیقت کسه یې زور راستا جاری وته دا ویشټیک له خو د خې خوانات داتې بلاب کنات داتې زور قازشت بوینه توشي دبی د خو او بلا گری بلان ک که حل نجیری پاداش ته دبی يأخذ دوائي درويش خيرت ليدا كريتا يا دوائي بود دبيبا معي خيريش زور قورا كأقر بلعا كلا شباعو خير قورتنا دبو بسحوطن دلئ الأكوان وظاهرها غرة وباطنها عبرة فالنفس تنظر إلى ظاهر غرتها والقلب ينظر إلى باطن عبرتها دروس كلا وكان روالتين فريودرة بلان فنهانكين جيبان دو عبرة نفس تماشاي الرؤالاته فريده ريكا عندك بلامدل تماشاي ديوه من هنا باند آميزو باند لية ورقفتنكا عندك بسوهشنا الطي الحقيقي أن تطوى مسافة الدنيا عنك حتى ترى الآخرة اقرب إليك منك زاراوية كي لنهو اهل التصوف داك دوستان إخوات جاري واهل ريان بودة بسرية توا ري دوليان بودة نزيدة خارية توا بيدة قوت تيو المسافات جاء دلاء ری پیش ران وی راست قینه اوی که مسافر معی دنیا دواروش ل خود نزیکتر ببینی دواروش ل خود نزیکتر ببینی تو خود ل خود زور دواروش هند نزدیک ببینی اگر آوا دواروش بینی زور بان زدیکی آوا برای سی معنای تو را مسافت بپیش بسنويام ظل جل ربنا أن يعامله العبد نقدا فيجا... فيجازيه نسيئة كفى من جزائه إياك على الطاعة أن رضيك لها أهلا كفى العاملين جزاء ما هو فاتخه على قلوبهم في طاعته وما هو مورده عليهم من وجود مؤانسته طلع من منزور له كبن نقد واتع شده چی آمده و حاضر معملا بگل خواه داب که بلان خواه با قرز بده بدهتو جا ادی پاداشتی ایستای خواه چی رسه کرده و باشه کن من دلو اونده بسرپ لپاداشتی او بو تو لسرپ فرمان برید بوی که خواه راضی بو کتو فرمان بو خواه بکی و اونده پاداشتی خواه بسرپ بو اوانکه کرده و باشه دکن که نیتی کرده و باشه کنی خصوت دلیانه و لانجامی کرده و باشه کند هست دکان بنزیچیان لخوای پروردگار و کل خدمت خواه دانو فرمان بری خوان و موتای خوان او پداشتی که مزیچی دنیایی و پداشتی که حاضر بودسته پیش پداشت قرض کی خلاقیمت دان داتو سیم دلیل متاع عطا ک اشهد ومتى منعك أشهدك قهره فهو في كل ذلك متعرف إليك ومقبل بوجود لطفه عليك إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه تل هركاتي خواه بطوب بخش أو شعك كاري خوي بيشاني او و هركاتي اقنداتي أو دصلاة خوي بيشاني تودها كواتل همو حالاً دا خوي بروردار خوي بيشاني تودها و خوي بيشاني تودها بلام که خواشتی که, که ناداتی وقتی تو ازاری پیدا چیشی که تو تیه نگی خواهی پرورگر بوشی ناداتی که ناشد داتی لبربر جواندی خوتا اگر نالبرونی خواهی پرورگر شروع چی بکاتشون که, که خوا سبحانه و تعالی کرموز بخششوز بزرگ خواه سلورینی سی وی کم ربما فتح لك باب, باب الطاعة وما فتح لك باب القبول وربما قضى عليك بالذنب فكان سببا في الوصول معصية أورثت ذلا وافتقارا خير من طاعة أورثت عزا والسكبارا شان جوان دلي دلي جالي يا أخوة فرمان بريكت بوضا كاتو شاكا كاريك بلام درجاي قبول ينكر دي وليد قبول ماكا كواته لخو بعين موبا بكر باشد وجاري جاری وای خوا جناحی که رسید تو بریار او که تو بگی خوا به هوی جناح که تو هندت هوا داده کی قبول دادی دلی برازمان دی خوا دویل جله جناح که وقت لیب که خود لاق جردن کش بی تو خود با لبرنامر خوا د پی آتاز به باشتر ل عزتت فایده بیاو و وقت لیب که خو خوب ازش بگریو ل خو غناح طاعت عبرات بويت شش وين ما رجله تو لتو دا بيدا داك غنا دياره غناح غناح حشاك هر شاكه بلام غناحك تبيتوي او طول اخواني زي ديو باستر لطاعتك طول خو بايكو الاخوه دول كيو سيديوم مت اوحشك من خلقه فعلم انه يريد ان ينفتح لك باب الانس ان يفتح لك باب الانس به هر كات خوا سبحانه وتعالى اتو لقل خلق ده دوری خسته نیونی تو خلق جا لقل مندالت لقل حاو سرت لقل دراو سرت لقل خزمت لقل دوسور رفیق دا او بزانه که خواب دیو درجای کتبوب کاتو کزیات ال اخوانی زیبیو که اوش ضر راست ضر جار انسان له انجامی او دا که به او فایل خلق دبینه نازوامیری دبینه نعراسی دبینه و دکه هر توجهی امیدی بشرکان باشی وین. سيو سيام متى اطلق لسانك بالطلب فعلا يريد ان يعطيك هر كاته خواه ازماني توكل دا وباوه داواليوكي وبزانك خواه داو بالداتي بوه امريكو ريخطاب خواه الرازبه قصيش جوانيه لا يهمني الجواب انما يهمني الدعاء داله بلا ما وقرنج نه خواه كنجي والاهم داته بلا ما وقرنجك الدعاء بكم اگه خواه دعاكي خصتا دلم دزانمك والاهمش امداداته سيو شوارم العارف لا يزول استقراره لا يكون مع غير الله قراره عارف وتنسان إخواناسي خاول نفسي تسكيكروا هيك كاتك وأنيك بيسي بإخوانم يني و هيك كاتك ببيخواي برجع قرارنا غير دللي أرامنا غير و خشني بناه وتأ أوني كل خو بايد ابنو بيان وبيسيم بإخوانم يني أول راسيدا سر لي شياو سي pienso لا تطالب ربك بتاخير بتاخر مطلبك ولكن طالب نفسك بتاخير ادبك فلو داوال پروردگارت نک دعوة داوا داوا کاری که تو دوا خستو بلکه داوال لخوت که رو بيست ادب و رز و حرمتت لخدمت خو فلا فلا كردني تو اخواي بالرغاد بيا شواني اذا بلغ الخواتا اشكو اخواب اخواي ده زاني سيبوتوتشاك سيبش يا شامين متى جعلك في الظاهري منتفقا لأمره ورزقك في الباطن استسلام لقهري فقد اعظم المنة علي هر اخوا اخواب الوارط تو والي يكرك ملكش فرمانا كاني بي ولا داروني جوايل يكردي ملكش ببودة صلاة اخوا او بزانك اخواات شاكي ايش زور قوري لا قالتوا ذاكر دوا. ورود الإمداد بحسب الاستعداد وشروق الأنوار على حسب صفاء الأسراري. إمدادو يا رمت داني خوا باندازه آمادي وهل هاتني روشناء كان لسذذروني إنسان باندازه باجي روح لما علم الحق منك وجود المللي لون, لون لك الطاعات. وعالم ما فيك من وجود شره فحجرها عليك في بعض الأوقات ليكون همك إقامة الصلاة لا وجود ولا وجود الصلاة فما كل مصلين مقيم لبروك إخوائي حق زانية تومان دبيبو يطعتكاني جراو جر كردون يجرو جوا ذكر الدعاء حج عمرة جهاد هجرت تاكوتاي تاي ولبروك زریوا هم کم قناعت یاخوت زور داوادکی به هند یک جار له هند یک وختان دا طاعت له تو گرته تو له دواین وژ 10 نا بیا مشه له دواین و هر وها له هند وختان دا لیکه دغه کړ دوی بو کزور تنه پرینی دلته بو او کتو اویتو تو گرنگ برپا کړدنی نیویش به نک بو نیویش چونکه همو نویش کړ یک نوجی برپا نکرده سينويمين لا نها لا نهاية لمذامك إن أرجعك إليك ولا تفرغ مدائحك إن أظهر جوده عليك. ده إذا أخو بتجربة حوالي خدت بك كرتين بصفة خراب كانت. بلام مصفة بعشرة كانت شد كرتين نية. بخشش يخوي بسرتو ده برجع. كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد. شون عادتا كان بوتو دادرين لكا تيداتو عادتا كان إخوة نقوري وان واتكتو قال عادتا كان إخوة نقوري وز إخوة نقوري بابهو كشرع ليد دوادكا هابدوى أرزو يخوة كوي خواهي تعالى شون عادتو خرق عادت بودكا وش حالة آسايا كانت بودكوري تشلوية كمين الناس يمدحونك لما يؤدونونه فيك فكن أنت ذام لنفسك لما تعلمها تعلمه منها خلق بويا متحداكن جم لبروك جمان تبيذبن كشاك تداي بلان أتوج زمي خوب كلبروك دزاني صفة خرابت تداي واتأواني جماني شاك جماني هبوني شاك بهو جماني هبوني شاك لتو دام متحداكن أتو بهو يو كعقل متهزاني ريت كخرابته سركوني خود بكام شلوا دوامين الزهاد إذا مدح انقبضوا لشهودهم الثناء من الخلق والعارفون إذا مدح انبسطوا لشهود ذلك من الملك الحقي الزهاد واتا اواني كجالي لقناقاني سرتاي بار شندان بني عبا والحاصل عابيدو اوانا كاتيك استعيش بكرين دل يعن ريق ديت شنك استعيش خلق دابينا بلام عارفو خوانا ساقورا كان كاته كاستايش بكرين دل خوش دابن شون كايدا او ستايش كردنا هي خوايخ سويتا سردني خلق شنو متى كنت اذا اعطيت بسطك العطاء واذا منعت قبضك المنع فاستدل بذلك على ثبوت طفوليتك وعدم صدقك في عبوديتي هاركا تقوابك اقر په دې بخشره دلوت خوښ بي اوګر لېګ بي جيره تو دلوت تند بي او وبکه به بلګلسه او کزاره هر منداळी وجاره لبدايتي دابخوا راس نا کوي اگر نا تو دبي خوای په رګار دمرجي او نه پرسي یا به مرجي او خو هر څه ني خو ما امر الله وکه تو هر بندي خوابي شلو شعرمين اذا اردت ان ينفتح لك باب الرجاء فشهد ما منه اليك واذا اردت ان ينفتح لك باب الخوف فشهد ما منك اليه اجانيست درجاي وميدد لي بكريته او عطى اوميدا واربي او ابينك ترسل ولا اخ خير بل ولكن يجب ان يكون الخلق لك بنظر الله لك ويجب ان يقبل عليهم بشهود اقباله لك سرزداني خلق لما يكون هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو سرنجي خواو روته يكون هذا خلق يجب ان كل كلام يبرز يجب ان القلب الذي برز منه منه برز هذا المكان يجب ان يكون برا المكان يجب ان يكون هذا هر يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا وكانت لكي يمكنك أن يكون هذا الشيء في حالة وفي حالة من علامات اتباع الهوى المصارعة الى نوافع الخيرات و عن قيام الواجبات لنشانة كانت ما تعتقد أنه يعتقد انسان يكون أولاً أن الإنسان لأسنة لأسنة الخيرية وإن تنبالي لأسنة لأسنة تشلوهاش تمين وصولك إلى الله وصولك إلى العلم به وإلا فجل ربنا أن يتصل به شيء أو يتصل هو بشيء، ولا جيش تني تو بخوا جيش تو يا بزانياري بخوا، وأجعنا برواد جار منزور لو برز تركا، هيشتك بخوا أو بيه او أو بهيشتك أو بيه وزبي، كلير ده بارحش أوان دهته كباسني وعدة الوجود دكان. وته گیشتنی اما بخوا گیشتنی اما بزانیاری بخوا با آشنایی بخوا نخوا كان كان بخوا خوشویستنی بخوا با بندایتی بخوا اگر نه نخوا به یشل دروسکرا وکانیو پیوزدبنه دروسکرا وکان بخوا پیوزدبنه شنو یامین الحقائق ترد في حال التجلي مجمله و بعض ال يكون البيان را كان کدین سرگل انسان به کورتیدن بلاندوایی که هوشارد بیت و امجا لتفصیل و ذکر کان یمتدا کا کفعلا او شتشی فالجرب أن دراهو أزمون كلاوه فالجائن من أيقن أن الله يطلبه صدق طلب إليه ومن علم أن الأمور بيد الله إن جمع بالتوكل عليه لأن هركس يقين لك أخوات دعوائي دكا؟, دكا أو يجب راستي أخوات دعوائي دكا أو برأخوات دكا وهركس يجب يك أن يكون كار باركا أنهم بدأ سخوان أو تواهو دلبستني بأخوات دكا وفي لکوتهایی ده، چن آموزگاری اغلب واری تزکیه ده، دیکمه کوتهایی کوی امبابه تا. یکم ببی پا بنی، با قرآن، سنت و باب تمن نبین که برای خوابشین صالح بین نفس من پاک شاج بید. خدا فرمه: یا ایهاللذین آمین و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. ای آوان ایمان تانیا. فرمان بری خواب، فرمان بری پیغمبری خواب کن علیه الصلاة والسلام. ن راستی ده خیر و چاکید دنیا و قیامت دنیا لوده پاماند به قرآن و سنت و آزادی شیخ مرشد و شاوساعانیج آقای کتو بدنا خدمت قرآن و سنت هر کوپی شواگر لروی فیقی لود خدمت قرآن و سنت زنان اندیکل ریع ایمان و عقیده بدنا خدمت قرآن و سنت زنان ابزاری تزکیه دی به خدمت قرآن و سنت دو کنیا خوابیم بازبون بقیه اوان انسان هیچ هیچ نگاه خوای فرما د فرمام الله مخلصین له الدين فرمانی ان پی نکر اب مگر وک بدل صوزی ب پاچی ب ساگی بنداتی و بلکسیان بو خوابی سیم ویریابون به د انسان خوش د مارجیر نه به بو او عنوان ناو نشانه کې خوې ل سر خوې هلی داوه وخوې دا نظر له مسلمانان او خوې پیش اله مسلمانان دا بنی خوشبندناسي دا خو چې له احوان ذکر میزان او ترازوش قران او سنت پنجم دې اوانه خلباله تسکین فزاله خواندا کار دکن بیاګانبن له مشور خواردن له کوملګه او حلویستان حبيب الرحمن بر بشرو خېلی کوملګه له خلکې دا بندجي شرکې بن النبي صلى الله عليه وسلم كسيد عارفين هاولا بالرزا كان وخليفة راشيد كان وابوون وفيشيني شاكمان وابوون وأوانش كبراسي شيخي طريقت بونو وأوانش كبراسي عارف وخوا نازبون لبرامبر اهل كفر و لبرامبر ناشر ايكان دا حوية سيانها بوا ششم زيجا لن نبيغمبر النبي صلى الله عليه وسلم كسماً فيه پارزراونا حالا و حوتم وكوتاي زنی می‌آور راسته که سر فرازی به مرد گشتند به هیچ کسوره بعضو مزبلی که دیاری کرده و نبست راوتو، دیگرلا قرآن و سنت و وکش شخصیش پیغمبری خوّالی و سلام. تنیا پیغمبر سر مشکی رهاای ایمانیه تنیا قرآن و سنت سر شاورونو بیشند و شونی ایمان. اگر ناقص هر زناک و هر سوکتی هر زناک دو جن جهل و پلایتی بکه خیلی پرورگار یار متی منده هملاک باشی و بین کبوخوی پی خواه و اخوا. یارماتی ماند از زیاطر ل شریعت کای تیب گین زیاطر ل قران و سنت تیب گین و یارماتی ماند بهری زیاطر ور بگرین ل پیشین چاک مال زاناو پیش شواینان پیش من پیش شواینان لہبو غوارہ کاندا ایمان و عقیدہ ل فقه اصول فقه ل بوار تفسیر و حدیث ل بوار تزکیه نفس رزیش من بو حموی انھبی و صوبر حمے حموشیان خینا ترازو قرآن و سنت و بی گومان پیوول ترازو تنی او شریعتای اخواناردویتی دیر د دموکو تای امزنجیره درسه خوابل فوکر می خو یارماتی ننده ببین د خاوني نفسي شي پاک او چاک او ببین د کساني شي به خاصه الحاو لا